إِلْكَ الزَّارُ الآخِوَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاجِبَةُ نِلْمُتَّقِينَ إِلْكَ الزَّارُ الآخِوَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ